Ya aduli inta nadabla سطور قصتي ويا وي حار الصبيب واحد جرحني بسيف النحول ما عرفت اسمه وسميت الحبيب واحد جرحني بسيف النحول ما عرفت اسمه وسميت الحبيب मेरा चल حبي ينرف الحلول من يغير من يبدل في النصيب اللي ما تعرف تقول اعرف اقول لو يطفي الجول من صدر اللهيب وانت بالعشاء يا عادل جهور وانا بين اهل العدل ماني غريب من جب العشاء يا عادل جهور Hone baien ahilil adil filt يبخر بثوب من الفتنة عجيب لتبعتها ألحق البرق بخيون ولا أدعي الشمس من بعد المغيب ما نفعني في غرامة لا عدود لا نصيح لا صديق لا قريب ما نفعني في غرامة لا عدود لا نصيح لا صديق لا قريب لا قريب لا نصيح لا صديق لا قريب لا نصيح لا صديق لا قريب ليلو ليلو ليلو لا ليلو ليلو ليلو لا ليلو ليلو ليلو لا ليلو ليلو ليلو لا يا عدولي كنت انا قبلك عدول والملام بسمع ولساني طيب يا دولي قبل ما احب الغزال اللي سطور قصتي وياه وحار الصبيب يا دولي واحد جرحني بسيف النحول ما عرفت اسمه سميت الحبيب واحد جرحني بسيف ميت الحبيب ما عرفت اسمه وسميت الحبيب